وَيَقُولُونَ لَئِن كَفَرْنَا لَتَمُرَّنَّ سَلَا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Bismillahirrahmanirrahim Alif Allah إِذَا فَنِئْنَا وَأَنْتَ إِلَيْنَا تُخْرِجُنَا مِنَ بِسْمِ اللهِ بِإِم إِلَافُهُ فَالَّذِي ذِي الْحَمِيدِ لَا إِلَهَ نَحْنُ مَا فِي السَّمَاء وَعَايَ لِلْكَافِرِينَ مِنَ النَّبِيِّ الشَّرِيفِ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الَّذِينَ يَنْ تحبون الحياة الدنيا على الأرض